هَاوِيَ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُو أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليكونن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صدروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يكونوا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 تُهَنَّى وَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِقَ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَنْ كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إِمَامًا وَرَحْمَةً أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الْأَحْزَابِ فالنار موعده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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني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 فعميت عليكم أنُلزِمُكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مالا لَنْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم ربهم رَبِّهِمْ يا قوم أن تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك, ولا أقول إني ملك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 اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوث على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أَهْلِي وإن وعدك الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحاكمين قال يا نوح إِنَّهُ ليس من أهلك إِنَّهُ عمل غير صالح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 قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتار آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال أُشْهِدُ اشهد الله أَنِّي اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخر بلا صيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن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 أَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُدِيبًا قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدْ آبَانَ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينبع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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا منا ومن خز يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظلموا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمودا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما, قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء لِلْحَنِيفِ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَا تَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ إِلَى قَوْمٍ مُّطَغِينَ وَإِذْ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 قالوا اتعجبين من امر الله قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلم عن إبراهيم الروع وجاء أدخل بشرا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آديهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيبا وجاءت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 بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريبا فلما جاء أمرنا جعلنا سافلها وأنطرنا عليها حجارة من سجِيل موضودة مسوَمة عند ربك وما هي من الظالمين بعيدة.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 قوم قرين يا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا علان كانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا وارتقبوا إني معكم رقيبا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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفودة. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم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 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار هم فيها زفير وسحق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأم سيئذون ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي ميرية من إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم نصيبهم غير فَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْفِتَابَ فَقَتُلْ فَفِيهِ وَلَوْ لَكَ سَبَقَتْ مِرْرُ اللَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيِّبًا وَإِنَّكُلَّ الْمَمَالِي وَفِي الَّذِينَ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إن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 وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفين فَمِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين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 واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وأما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعلن أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل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 إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه عليه وما ربك بغافل عن تعملون